bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الأربعاء الثامن والعشرين التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة مجد الدين ابي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ولازلنا في كتاب الصيام قال رحمه الله باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك قال رحمه الله باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن اناسا فبلغه ان ناسا صام فقال اولئك العصاه رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف والناس صيام في يوم صائف مشات ونبي الله على بغلة الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة الله فقال اشربوا أيها الناس قال فابوا قال إني لست مثنكم إني أيسركم إني راكب فابوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوقوا أنفسهم إليه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس رواهما أحمد قال رحمه الله باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على على راحلته أو راحته، ثم نظر، فقال ثم نظر الناس، فقال المفطرون للصوام أفطروا، رواه البخاري. قال قال رحمه الله، قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة، لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. قال وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد, وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب رواه الترمذي قال وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت فقال أبو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود. قال رحمه الله باب جواز الفطر المسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح في رمضان وصام حتى اذا بلغ الكد حتى اذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان افطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر رواه البخاري قال رحمه الله ووجه الحجه منه أن الفتح كان لعشر بقينا من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما وعملا ما زال الكلام في كتاب الصيام وفي أحكام الفطري والصوم في السفر وقد قررنا أن حديث الباب الأول حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال حمزة ابن عمرو الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وقوله صلى الله عليه وسلم له في الحديث الآخر إنما هي إنما هي رخصة من الله تبارك وتعالى فمن أخذ بها فهو حسن، وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بالدرداء قال خرجنا في يوم صيف فلم يكن صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الرواحة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمن لم يصوم لمن لم يفطر قال لهم أفترق قلنا هذه الأحاديث دليل على أن ماذا على أن الصوم أن المسافر مخير بين الصوم والفطر ورددنا قول الظاهري الذين يقولون ماذا بوجوب بوجوب ماذا نعم بوجوب الصوم الفطري بوجوب الفطري في السفر وأن الراجح لا شك هو قول الجماهير الذين قالوا بأن المسافر مخير بين الفطر وبين السفر ثم ذكرنا المسألة الثانية ما الأفضل في حقه إذا قلنا أنه مخير فما الأفضل في حقه وذكرنا ثلاثة قوات المسألة من العلماء من قال أن الفطر أفضل في حقه واستدل بحديث إنها رخصة فمن أخذ بها فهو حسن وبإفطار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس من البر الصيام في سفر قول في الحديث سمعناه اليوم أولئك العصات لما أمرهم أن يفطروا فلم يفطروا ومن علماء من قال إن ماذا الصوم أفضل واستدل بصيام النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن هو ابن رواحة وكذلك من الأدلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صومه أياما حتى بلغ ماذا حتى بلغ قراعه الغميم كذلك من الاحاديث ماذا الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم اف فقال له ان شئت فجعل بعض العلماء دليل على ان ماذا الصوم افضل قلنا القول الثالث انه ماذا ان الافضل ما كان ايسر للمسافر فان كان الفطر ايسر له فماذا فليفطر وان كان الصوم ايسر له فليصوم وهذا ما ماذا من, من المجموع الأدلة ومن عمومات الشارع في ماذا في قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقد يكون أحيانا الصوم ماذا أفضل لمن للمسافر الذي لا يشق عليه وقد يكون الفطر أفضل للذي ماذا يشق عليه ذكرنا هاتين المسألتين المسألة الثالثة توقفنا عندها ذكرنا كما قلت أن للعلماء تقييدات في السفر الذي تباح فيه الرخصة تقييد بالمسافة وقالوا أنه لا بد أن تكون المسافة مسافة قصر جيد والمدة التي يباح فيها مثل الخلاف فيها كمثل ماذا كمثل مسائل القصر والمسافة والمدة التي كانت في ماذا في صلاة من المسافر في صلاة المسافر فنقول الصحيح كما ذكر الشيخ الإسلام أن الشارع ذكر السفر وأطلقه بدون ذكر مسافة ولا مدة وجعل ذلك راجعا إلى أي شيء إلى العرف فأي سفر في عرف الناس فهو السفر الذي علق الشارع به الأحكام والرخص والتحديد لم يثبت به نص ولا إجماع ولا قياس وليس مع المحددين للمدة والمسافة ليس معهم ماذا معهم دليل ولا يشترط في السفر الذي نقصر فيه أو الذي يقصر فيه أو يفطر فيه ليس فيه ليس من شروط حصول المشقة فقد يقصر من لا يجد مشقة قد يفطر من لا يجد مشقة لأن ماذا لأن تلك رخصة ماذا رخص الله بها لعباده فمن أخذ بها فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن فلو سافر بالطائرة الان فليس في ذلك ماذا مشقة طيب قال أريد نفطر أن نقول انظر ماذا أنت مخير والأفضل ماذا ما كان أي لك أفضل ما كان أي لك فلو كان مثلا سفرا طويلا له أني يقصر سفرا قصيرا له له أني يقصر رابعا وهي مسألة طيفة هل يشترط أن يكون السفر مباحا فلو سافر سفر معصية هل له أن يقصر هل له أن يفطر هل له أن يتيمم لأن هذه ماذا رخص الجمهور على أنه لا يجوز استباحة الرخص في ماذا؟ في سفر المعصية ومنها مسألة الباب وهي أنه لا يجوز أي يفطر ماذا؟ أن يفطر المسافر إذا سافر السفر معصية هذا رأي الجمهور بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من سافر له أن يترخص برخص السفر ولو كان ماذا سفره سفر وسفر معصية. واختار هذا القول الموفق بن قدامه رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أنه يجوز الفطر والقصر والتيمم للمسافر ولو كان سفره سفر معصية من أدلة المانعين أنهم قالوا ماذا؟ أن لا نستبيح له ماذا؟ الرخصة وهو ماذا؟ وهي طاعة وهو سفره سفر ماذا؟ معصية ومن أدلتهم ماذا أن في ذلك إعانة له قد يكون في ذلك إعانة له على معصيته لكن نقول الله سبحانه وتعالى جعلها رخصة مطلقة جعلها رخصة مطلقة المسألة الخامسة صوم يوم عرفة وعاشراء في السفر قد يكون الانسان على السفر فيدرك عاشوراء أو يدرك قبله عرفه فنص أحمد على استحباب صيامه وان صيامه افضل من الفطر حتى لو شق عليه مشقه يسيره وهذا قول طائفه من السلف لان رمضان يقضى فعده من ايام اخر لكن يوم عرفه اليوم الفاضل لا يقضى ويوم عاشوراء كذلك ماذا لا يقضى فيستحب تاكيد ماذا او تأكد صيامه سادسا لا فرق عند المجيزين للفطر أن يفطر بكل مفطر فاي مفطر يفطر به في السفر يجوز عند المجيزين الفطر لكن احمد فرق في المشهور يعني في المذهب يعني فرق بين المفطرات وبين الجماع فقال لو سافر لا يفطر ماذا لا يفطر بالجماع لا يفطر بالجماع فمنع ان يكون الفطر بالجماع المسألة السابعة في الحديث في أو في أحاديث الباب دليل على السؤال عن العلم أو عن مسائل العلم في كل ما يعرض للإنسان فإن ماذا فإن حمزة بن عمرو الأسلم سأل النبي أصوم في السفر أو الصوم في السفر ما تراه يا رسول الله كذلك أن المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له ولا يكتم شيئا مما يتعلق بسؤاله ما من اين اخذناها من اي الاحاديث لما قال له يا رسول الله اني اجد ماذا قوه على الصوم والرجل الاخر الذي ماذا رجل قد زاحم عليه الناس وجدوه قد ظلل قالوا ما به قال ماذا انه صائم واضح نعم طيب اذا انتهينا من هذه المسائل مسائل الفطر في ماذا مساء الفطر في السفار جملة ثم نشرح في الباب الذي يليه قال باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه انتبهوا للباب الذي يليه قال باب الذي يليه باب من سافر في أثناء يومه هل يفطر فيه وما يفطر الا تلحظون أن في التبويب تشابه ولا لا؟ قال باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك والثاني قال باب من سافر في أثناء يومه هل يفطر فيه ومتى يفطر متى يفطر هذه مسألة أخرى لكن كلا الترجمتين ماذا متشابهة ولا لا ها؟ ما الفرق طيب تكرار خلوه متى يفطر لأن كان المسألتين مكررة هل الصائم أن يفطر في يومه؟ لكن لا المسألة المسألة الأولى باب من الشرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك هي نفس المسألة. طيب نفس تكون مسألة واحدة فيكون في أكثر من قول. واضح لا يظهر يظهر والله أعلم أنه باب من شرع في الصوم ثم أفطر في شهره يظهر هذا أو جيد في صومه جيد ليس في يومه ليس في ماذا في يومه والثاني على ما هي عليه طيب ولذا نقول ذهب الفقهاء انت بتحتاج هذه مسألة تفريق ذهب الفقهاء إلى أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر في اثنائه جيد ذهب بعض الفقهاء ثم سافر في اثنائه لم يجز له الفطر لاحظتم مسألة قالوا ما دام ابتدأ الشهر صائما فيجب أن يتم الشهر صائما جيد وأنه لا يفطر عليه أنه لا يفطر حتى يدخل عليه ماذا رمضان وهو مسافر وهذا قول ينسب لأبي عبيدة السلماني وأبي مجلز وسويد ابن غفلة ويرد حديث من حديث الباب حديث جابر يرد حديث جابر رضي الله عنه قال ابن القيم وهو قول شاذ لا يلتفت إليه تصورت مسألة المسألة الثانية لو نوى الصوم في السفر من الليل من الليل بيت الصوم وأصبح ماذا صائما فهل له أن يفطر في أثناء النهار واضح الصورة الجمهور على أن على صحة ذلك أن له أن يفطر وهي مسألة الباب جيد أو المسألة الباب الذي يلي طيب وقطع به أكثر الشافعية واستدلوا بحديث جابر فإن في حديث جابر ماذا خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم انتبهوا معي قلتها في الدرس الماضي، فصام اياما ليس فصام في يوم لماذا؟ لأن بين المدينة وبين كراع الغميم كم؟ سبع مراحل يعني سبعة أيام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم العاشر صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماذا صام اياما حتى بلغ كراع الغميم؟ كراع الغميم هو واد في طريق مكة الآن والمدينة. يبعد عن مكة تقريبا 64 كيلو ويعرف ببرقاء الغميم وهو وادي عسفان وهو وادي ماذا عسفان وينتهي مصبه في البحر الأحمر فالنبي صام من خروجه إلى المدينة إلى أن بلغ ماذا كراع الغميم سبعة أيام يصوم صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه ماذا كأنه بدأ رمضان صائما ثم أفطر في سفره فهل يجوز له ذلك يجوز بناء على حديث من حديث جابر لكن المساله الثانية لو نوى الصوم في السفر ثم ماذا من الليل بيت النية وأصبح صائما فهل له أن يفطر في أثناء النهار واضح انتبه واضح الصورة معلش دقيقة أين متى نوى من الليل وهو مسافر لأن في صورة مشابهة لها قلنا الجمهور على صحة ذلك وقطع به أكثر الشافعية ودليلهم حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري الذي قرأناه طيب المسألة الثالثة من نوى الفطرة من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في يومه ذلك؟ لاحظتم الفرق الجمهور على المنع لماذا لأنه مقيم ولم تأتي النية إلا متى إلا من النهار إلا ماذا من النهار فالجمهور على المنع لأنه بيت نية الصوم فلم يجز له الفطر وان معنى حديث عندهم حتى بلغ كراع الغميم وصام الأيام الأولى في سفر ثم افطر أفطر لما بلغ كراء الغميم جيد وذهب أحمد وإسحاق بن راهوي واختاره المزني من الشافعية إلى أنه يجوز له أن يفطر واحتجوا بأحاديث الباب بحديث جابر هنا وبحديث ابن عباس في الباب الآخر وبحديث من؟ حديث أبي سعيد هذه الثلاث الأحاديث تدل على جواز الفطر. جيد على من بيت النية من الليل ثم سافر وتدل على جواز الفطر لمن كان مقيما ثم سافر من متى من النهار فيجوز له الفطر هذا الصواب ان في كلا الصورتين تجوز ومن باب أولى الصورة الأولى التي هي ماذا من صام بعض أيام رمضان ثم افطر الأيام الأخرى إذن الصواب أننا نقول أنه يجوز على الراجح طبعا أنه يجوز لمن سافر من النهار سواء بيت النية من الليل أو سواء كان مقيما أنه يجوز له أن يفطر ماذا أن يفطر من النهار أن يفطر من النهار وستأتي المسألة الأخرى متى يفطر هل يفطر أول ما يسافر أو حينما يركب رحله أو وهو في بيته هي مسألة ماذا المسألة الثانية هنا. صام صلى الله عليه وسلم. وهذا دليلهم وهذا دليلهم أن دليل الجمهور أنه لا يجوز أن يفطر. اي لكن النبي فعل ذلك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان أيسر حالا كان أيسر فلما رع الناس بهم شدة ماذا فعل؟ إنه قد يقول قائم من أين أخذ الجمهور. أخذه من أن ماذا؟ النبي خرج في يوم ماذا العاشر في رمضان وصام العاشر والحادي عشر حتى بلغ ماذا؟ السابع عشر وهو ماذا؟ صائم صلى الله عليه وسلم فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيت النية أن يصوم فصام طيب لما أفطر في اليوم السابع عشر أو الثامن عشر دل على ماذا؟ دل على جوازي أن يفطر ولو كان ماذا؟ ولو كان بيت من النية ولو كان مقيما على الصحيح كما سيأتي واضح؟ نعم طيب بماذا احتج المجيزون؟ احتجوا بحديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث ابن عباس حديث جابر خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل إن الناس قد شق عليهم الصوم فماذا النبي؟ وإن الناس ينظرون, إليه ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح صلى الله عليه وسلم هذا من تمام رحمته فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب الناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناس صاموا صلى الله عليه وسلم فقال اولئك العصات في مسلم اولئك العصات مرتين رواه مسلم من والترمذي والصحة ما معنى أولئك العصات قيل المعنى أنه, أنه محمول على من تضرر بالصوم فانهم عصات وقيل إنهم أمروا بالفطر أمرا جازما منه صلى الله عليه وسلم لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب ولا ريب أن الفطره واجب متعين وعدم الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم هو معصية فلذلك سماهم ماذا اولئك العصرات لانهم لا ماذا لأن لا المفطرون أو الصائمون لأنهم لا لو صاموا إنسان لا يقال أولئك ماذا وإنما كانوا عصاة لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة ماذا من أمرهم قال النوي وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به ويؤيد التفسير الأول أنه محمول على من تضرر بالسفر أن الناس ماذا قد شق عليهم الصيام قالوا قد شق عليهم ماذا الصيام طيب بماذا أجاب الجمهور على حديث جابر كيف قالوا تعرفون أحمد ومن معه استدلوا بأن النبي أفطر قالوا أنه لم يكن الفطر إلا لما حصل العذر وهو قد شق عليهم ماذا قد شق عليهم الصيام نعم يقول ابن القيم معلقا على حديث سيأتي جيد حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس وهو يريد سفر وقد رحلت له راحلته جيد ولبس ثياب السفر فدعا بطعام لاحظوا متى جاءت نية السفر لأنس وهو صائم متى من النهار وهو مقيم أنتم أنس كان مقيما في المدينة والنية أتت من ماذا من النهار ولم يذكر لنا بيت النية ولم يبيت النية فأفطر وقال ان تلك هي ماذا إن تلك هي السنة جيد يقول ابن القيم فيه حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سفره في أثنائه وقال الخطاب معلقا فيه حجة لمن رأى للمقيم إذا سافر يومه ان يفطر وشبهه بمن أصبح صائما ثم مرض في يومه فله ان يفطر من أجل ماذا؟ من أجل المرض قالوا كذلك من اصبح صائما ثم سافر لان كل ماذا كل واحد من الامرين سبب ماذا سبب للفطر او الرخصة حدث بعدما مضى شيء من النهار فمن مرض واشتد به الالم جاز له ماذا جاز له الفطر في نهار رمضان ومن سافر جاز له انظر ماذا اجاب الجمهور بماذا اجاب الجمهور الجمهور اجابوا على هذا هذا دليل قوي ولا لا صورتم الدليل؟ طيب كيف أجاب عليه الجمهور؟ الجمهور جاءوا جوا لطيف، قالوا المرض ليس بقدرة المكلف، أمر ماذا؟ واقع عليه من الله تبارك وتعالى بينما السفر ماذا؟ مما يملكه ماذا المكلف؟ فاختلف ماذا؟ فاختلف الأمران فلا يقاس هذا على هذا واضح؟ ولا شك نقول وإن كان هذا من عند الله عز وجل وهذا من صنع المكلف إلا أنها كلها أعذار تبيح ماذا كلها أعذار تبيح الس... ماذا؟ الفطر بدليل قول الله فمن كان مريضا أو على, أو على سفر فسو بين المريض والمسافر في أي شيء فعدة من أيام أخر نعم طيب حديث طيب هذا الباب قد يقال أن مراد المؤلف به حكم الفطر مطلقا لمن شرع في الصوم جيد فيدخل فيه المسافر وغيره وقد يقال أن المؤلف عقد هذا الباب ليبين أن للمرء أي يفطر ولو شرع ماذا في الصوم وقد يقال أن المؤلف أراد به أن ماذا للمسافر أن يفطر ولو ابتدع رمضان ماذا ولو ابتدأ رمضان مقيما قد يحمل على يحمل على هذه السوارات طيب حديث أبي سعيد لاحظوا معي قال أتى رسول الله صلى عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة الله فقال اشربوا أيها الناس قال فأبوا مع أنه يأمرهم صلى الله عليه وسلم قال فانظر حكمة صلى الله عليه وسلم قال إني لست مثلكم إني أيسر ماذا إني راكب أيسركم إني راكب فأبوا فثنى رسول الله عليه وسلم فخذه فشرب وشرب الناس وما كان يريد اي شرب هذا أسلوب تربوي عظيم ما عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في آية الإِشْآء وما رسلنا كيد رحمه للعالمين ما عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ماذا وإنما فعل فجعل القدوة هي المؤثرة فكان قوة لهم صلى الله عليه وسلم فشرب فشربوا أحيانا من الحكمة أن تعالج بالعمل لا تعالج بالقول وهذا مسلك للنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلوا فماذا فعلوا لم يحلوا قالوا يا رسول الله تينا للعمرة يتخيل أن الصحابة خرجوا من مكة ثم بعد ست سنين يقدمون إلى العمرة يريدون ان يطوفوا بالبيت فمن عادتهم وريش وحصل صلح الحديبية فردوا عن البيت فقال الله عليه وسلم أحلوا فلم يستجيب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل صلوات الله وسلامه على أم من ام سلمه فحكى لها الخبر فقالت ماذا مرحلاقك فليحرق راسك يا رسول الله ففعل النبي فكاد الناس ماذا كاد الناس ان يقتتلوا وهذه اثر القدوه القدوه مؤثره واحيانا قد تكون الانكار بالفعل ويكون التعليم بالفعل ولذلك الله عز وجل حكى عنها في سيرة الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده أكثر دعوة الأنبياء كانت دعوة بالقدوة ماذا قال الله في شأن قوم شعيب قبل في نوح ماذا قال في مدحه, مدحه نوح في سورة هود سورة الشعراء أثنو على من على نوح وأثنو على... على شعيب مع ذنبهم لدعوتهم لكن كانوا يرون فيهم ماذا فيهم شيئا ماذا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ها تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا فكان ماذا يصلي له بماذا بالصلاة جيد فكان الأنبياء يعني في هذا الباب قدوه في كل شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم قدوه في ماذا في التعبد صلى الله عليه وسلم قدوه في الاخلاق صلى الله عليه وسلم قدوه في التعليم وكان تاثير قوله فعله صلى الله عليه وسلم اكثر ماذا احيانا من تاثير قوله اليست قصه مشهوره لما بال الاعرابي في طائفه المسجد فزجره الناس وكادوا يضربونه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا لا تزرموه دعوه حتى يقضي بوله ثم نادى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إن هذه لم لا يصلح هذا المساجد لا يصلح فيها شيء من ماذا من عمل الناس إنما هي للصلاة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي أثر فيه هل أثر فيه وعظ الناس وتخويفهم لا أثر في ماذا سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معشره صلى الله عليه وسلم ولطافته صلى الله عليه وسلم حديث أبي طيب هذا الحديث خرجه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان وهو حديث صحيح وأعله بعضهم بسماع يزيد بن زريع من الجريري وذلك قبل الاختلاف والحديث صحيح طيب أحيانًا أذكر بعض العلل عشان إذا الإخوان يفرغون الشرح يكتبونها فاستفيد منها يعني طيب حديث ابن عباس الذي يليه حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الضهيرة قال فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوقوا أنفسهم إليه قال فدعا عليه وسلم بقدح في ماء فامسكه على يده حتى رآه الناس وكذلك ثم شرب فشرب الناس رواه أحمد وإن كان حديث ثاني فيه ضعف فيه ضعف الباب الذي يليه باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه من سافر في أثناء اليوم فله أي يفطر وأنه يفطر من استوائه على راحلته وخروجه من داره. وذكر حديثنا بس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين كما ذكر الإمام شيخ المؤلف صوابه خيبر أو ماذا أو مكة لأن قصدهم في هذا الشهر يقول حافظ فتح والذي اتفق عليه على السير أنه صلى الله عليه وسلم خرج في عاشر رمضان. ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه وأقام بها صلى الله عليه وسلم ست عشرة أو سبع عشرة على ما تقدم في صلاة السفر ثم خرج إلى حنين فيكون قد خرج في شوار يقينا فلم يخرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين في رمضان وإنما قد يكون حديث أصله وهو في البخاري خرج رسول الله عليه وسلم إما إلى مكة وهو الأقرب أو يقول خرج صلى الله عليه وسلم إلى ماذا إلى خيبر والأقرب أنه خرج ماذا؟ لأن خيبر كانت قبل, قبل, قبل رمضان كانت قبل ماذا؟ قبل رمضان جيد فالصواب ما ذكره الإمام أنها مكة قال خرج رسول الله في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ما فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصواب أفطروا انظر الاختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان او كان الله عليهم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمروا بفعله او قال القول كان به صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث محمد بن كعب قال او كان او مالك في رمضان وهو يريد او وقد رحلت له او ولبس ثياب السفر او بطعام او فقلت له كان فقال كان ثم ركب رواه الترمذي والحديث حسن والحديث حسن قال الترمذي حسن ثم ذكر حديث عبيد بن, بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة أو بصرة الغفاري في سفينة من الفستاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب فقلت ألست بين البيوت فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابو داود وكذلك رواه البيهقي والحديث سكت عنه ابو داود وسكت عنه المنذري والحافظ في التلخيص وصححه الباني وهو حديث صحيح طيب مسائل الباب المساله الأولى أن من سافر في أثناء اليوم وهو صائم وإن كان مقيما فله أن يفطر فله أن يفطر وهو قول من أحمد وإسحاق بن راهوي والمزني وتدل عليه حديث ماذا الباب خلافا للجمهور الذين منعوا ذلك واستدل بماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماذا خروجه إلى فتح مكة المسألة الثانية متى يفطر من سافر في أثناء يومه؟ دل حديث أنس وحديث أبي بسرة أن من سافر في يوم فله أن يفطر ويفطر أول سفره أول سفره. قال ابن العربي في عارضة الأحواض هذا صحيح ولم يقل به إلا أحمد. فذهب الحسن وهو قول أحمد يفطر إن شاء وهو في بيته يريد أن يخرج. وقال إسحاق إذا وضع رحله. فله ان يفطر وحكاه اسحاق بن راهوي عن انس بن مالك ووجه الدلالة من الحديث قول ان قول الصحابي من السنه ينصرف الى من الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان بان الافطار للمسافر عند مجاوزة ماذا او قبل مجاوزة البيوت من ماذا من السنه وثمت فرق بين الصائم وبين المصلي فهل لقائل أن يقول من نوى السفر هل له أن يقصر في بيته نقول لا واضح أما من كان صائما فله ذلك. فله ذلك وقد تقدم معنا أن من كان مسافرا فليس له أن يقصر إلا الى خارج ماذا غادر أو خرج ماذا؟ عامر بنيانه أو قريته التي يسكن فيها نعم الباب الاخير في مسائل السفر قال باب جواز الفطري للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامه هذا الباب هل مر معنا مثله مر معنا في باب المسافر باب جواز القصر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامه نفس الباب اللهم هنا المسافر هناك المفطر هنا هناك الماذا جواز الفطر هناك جواز القصر جيد قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان الذي ذكرناه أفطر صلى الله عليه وسلم فلم يزل مفترا حتى انسلخ الشهر والبخاري البخاري ووجه الحجة من يقول الإمام أن الفتحة الفتح مكه كان عشرين بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه الحديث دليل على أن المسافر إذا دخل بلداً ولم ينوي الإقامة أو كان مترددا جاز له أن يفطر مدة الإقامة وبناء على ما تقدم معنا في مسائل القصر نقول ما دام مسافرا فله أن يفطر ولو طالت به ماذا المدة إلا أن يعتبر ماذا مسافر سفرا طويلا فيشبه بماذا بالإقامة نعم الحديث الذي يلي سؤال جيد لو سافر في أثناء النهار ولم يفطر ثم وصل إلى بلده هل له أن يفطر. ها؟ زال العذر وأصبح مقيما فليس له الفطر واضح ليس ولو إن كان مثله مثل من مثل الذي ماذا. ها؟ مثل مساء القصر في الصلاة ها؟ ومثل مساء المساء الخفين. فليس له ان يترخص لانه ماذا زال عذر الذي بسبب الرخصه نعم طيب الباب الذي يريدنا واضح اخوان المسائل نعم اذا عزم على السفر تمام نعم إذا اعتبرنا المطار خارج البنيان له، لا المطار الآن دخل البنيان ما يصلح. ينتظر لأنه ينتظر. إذا يجمع يصير جمع بدون قصر له أن يجمع بدون أن يقصر. لكن نحن نقصد القصر أنا أعيد ما ذكرته في باب السفر رخص الجمع كثيرة. نعم رخص الجمعي كثيرة ورخص السفر ورخص القصر واحدة وهي السفر وكل انتبهوا معي ليست كل صلاة تجمع تقصر وكل صلاة تقصر قد قد تجمع نعم باب يعني الضبط المسألة يعني تقريبا مسائل السفر هنا ست مسائل او المساله الام مسألة ماذا هل يجوز وماذا هل يجوز الصوم في السفر؟ وذكرنا ان الصحيح انه يجوز الصوم في السفر خلافا لمن خلافا للطاهري الذين قالوا في عده من ايام اخرى يعني يجب عليه القضاء وليس من البر الصوم في سفر المساله الثانيه ايما ذكرنا ماذا ان اذا قلنا انه يجوز الصوم ماذا الصوم للمسافر فايما افضل الصوم او الفطر ورجحنا ان الصواب الايسر له المساله الثالثه وهي من سافر في ماذا في أثناء يومه فهل له أن يفطر واضح له أن يفطر ومن باب أولى من سافر في شهره وقد ابتداه صائما فله ماذا فله أن يفطر المسألة الرابعة المحددات التي ذكرها الفقهاء في مسألة السفر من المده والمسافة ماذا الصواب أن كل سفر يجوز فيه ماذا الفطر سفر المعصية هل يجوز فيه الفطر ماذا الصواب أنه يجوز ماذا فيه الفطر وهو آثم لمعصيته لكن الفطرة والأخذ بالرخص جائز المسألة الأخيرة متى يشرع في الفطر من أراد أن يسافر له أن يشرع ماذا حين يخرج من داره أو حين يركب ماذا دابته لقول الصحابي والصحابي الآخر لقولهم أن هذا ماذا من السنة أي من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع يحسن يحسن بطالب العلم أن يضبط أصول مسائل كل باب في كل باب أصول مسائل. يعني هذه المفترض أن تضبط كماذا من أراد العلم يضبطها كضبطه لبعض المسائل مهمة أصولها فقط. تسمى أصول كل باب له أصول وهو الذي نأخذه في الفقه المتون ماذا؟ المتون المقتصرة. جيد. يحسن بالواحد أن يأخذ مثلا يأتي باب التم ويأخذ المسائل الأصلية في باب الغسل يأخذ المسائل الأصلية يكون هذه ضبطها بحيث يستطيع في أي مكان يسردها نعم قال رحمه الله باب ما جاء في المريض والشيخة, والشيخة والشيخ والشيخ والشيخ والحامل والمرضع قال رحمه الله عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع قال وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة إلا أحمد قالوا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبر رضي الله عنه بنحو حديث سلمة وفيه ثم أنزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لأحمد وأبي داود قالوا عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري قال وعن عكرم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أثبت أثبتت للحبلة والمرضع رواه أبو داود في حديث عائشة في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أول حديث في باب الفطر والصوم والسفر قال يعني يا رسول الله إني أجد في قوة على الصوم وفي الحديث الآخر الصوم في السفر جيد والحديث الرواية الأخرى أسرد الصوم يا رسول الله يعني انظر ماذا كان يتحلى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التعبد العبودية هي أعظم مقاصد ماذا خليقة الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأعظم ما يتقرب به المتقرب بعد التوحيد لله تبارك وتعالى هو عبادته ومن أعظم العبادات الصوم بعد الفريضة صوم النوافل ولذا فمن أراد حقيقة الالتقاء في منازل أهل الإيمان كثرة التعب التعبد بعد الفرائض بالنوافل نوافل الصلوات نوافل الصدقات كان يجد قدرة مالية نوافل الصوم من أعظم ما يتزكى به النفوس هذه الأمور وخاصة أن نوافل الصوم يعني قد لا يجد الانسان فيها مشقة كبيرة لأن الصوم ليس عبادة مالية الحج يجتمع أنها عبادة بدنية ومالية الزكاة عبادة مالية لكن الصوم وماذا والصلاة عبادة بدنية وكلما استطاع أن يرتقي الإنسان في منازل العبادات البدنية فليعتني بها فإن فيها صلاحة للقلب عظيم قراءة القرآن الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء قبلها صوم النوافل صلاة النوافل هذه مما يتعبد الانسان يعني بها الله عز وجل ولهذه العبوديه يعني انس بالله عز وجل يعني لما تقرا تاريخ السلف والصحابه وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل وتذكر عائشه من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقوم من اكثر الليل صلى الله عليه وسلم ولما تفقدوا فتجده صلى الله عليه وسلم ساجدا وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة في العبادة وطول الصلاة وطول وكثرة الصيام صلى الله عليه وسلم كان يسوم من المحرم ويسوم من شعبان وما كان يترك صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاث أيام من البيض كما سيأتي مداومة صلى الله عليه وسلم على هذه التعبدات لأنها من أعظم ماذا ما يتحقق به الإيمان وهي أعظم العمل الصالح. هي أعظم ماذا؟ العمل الصالح. ولذلك النبي لما قال لهم الصحابي ذلك ماذا؟ قال إن شيء تفسوم وإن شيء تأقفطر. فأقل أقره على ماذا؟ على كثرة التعبد ولذلك في الآيات تذكرت الآن في الآيات التي قرأها الإمام قال الله لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الزبور كتاب داود عليه السلام لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالح ثم إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين فلن تورث هذه الأرض إذا وجد هذا الوصفين أن يوجد الصالحين ويوجد العابدين والعبادين العابدين أكثر درجه من الصالحين أما إذا خلت الأرض من هذين الوصفين فلن يورث الله هذه الأرض لعباده المؤمنين وضح الفائدة اللطيفة من شروط التمكين وجود هذين الوصفين وجود ماذا الصالحين ووجود المتعبدين وبالمتعبدين يعني وبأثر هؤلاء المتعبدين يحصل الرخاء على الناس ولذلك النبي صلى ماذا قال في الحديث لولا شيوخ ركع ركع عبادة وبهاء مترتع جيد وفي رواية النساء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيس عنكم القطرة وكما قال صلى الله عليه وسلم فانظر أثر العبادة وإذا كم بغ إنسان أن يعتني بتزكية نفسه بهذه العبادة وأن يكون له أعمال من العبادات خفية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى من أعظم العبادات الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أعظم العبادات أن يدعو الإنسان ربه بأسماء الحسن يا عظيم يا عفو يا كريم وذلك النبي قال في رمضان اللهم إنك أفون تحب الأفو أكثر ما كان يرددها في حديث عائشة ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر قال أقولي اللهم إنك أفون تحب الأفو هذا من أعظم من أعظم العبادات القصد أن الإنسان ينظر أين العبادة التي تصلح قلبه وترتقي به في منازل الصالحين والمتعبدين فيداوم عليه قد يكون قراءة القرآن هو ذاك وقد يكون الذكر وقد يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الدعاء وقد يكون صلاة النوافل وقد يكون الصوم وقد يكون أمر بالمعروف ومن الناس من يفتح الله عليه في هذه الأبواب كلها تلك درجة الأهل العبودية والصلاح نعم, نعم. حديث الباب قال باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والشيخ والحامل والمرضع عقد المؤلف رحمه الله ليبين حكم الصوم في حق المريض والشيخ والشيخة والشيخ والحامل والمرضع هل رخص الشارع في لهم في الفطر وما الذي يجب عليهم ماذا مع الفطر وما الذي يجب وسيأتي وذكر حديث أنس بن مالك الكعبي أو القشيري أنس بن مالك في الرواية خمسة أنس بن مالك الانصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أطلق يراد به أنس بن مالك والثاني أنس بن مالك الكعبي أو القشيري وهو الذي حديث الباب وهذان صحابيا وليس في الصحابة غيرهم أنس بن مالك واضح على الصحيح وهناك أنس بن مالك ابن أبي عامر الاصبحي وهو من وهو والد الإمام مالك مالك بن أنس وهو تابعي جيد وهناك أنس يأتي في كتب السنة أنس بن مالك الصير في أحد رجالات البخاري شيخ خلاد بن يحيى جيد وهناك أنس بن مالك كذلك شيخ من شيوخ كتب السنة وهو شيخ وهو تابع التابعي شيخ اللي أبي داود الطياري رحمه الله نعم لكن ليس في الصحابة أنس بن مالك إلا هذين الصحوي ذاك أنس فهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الشيري له بضعة أحاديث الذي هو في حديث الباب نعم قال عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه وعن الحبله يعني الحامل والمرضع الصومه رواه الخمسة والحديث لفظه هذا اللفظ لفظ احمد والنسائي واخرجه عبد الرزاق وابن خزيمه والطحاوي والبيهقي والبغوي وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والالباني والحديث قصه عند النسائي ان انس بن مالك القشيري اته النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلت القشير لأن بعض العلماء يرجح أنه القشيري وليس الكعبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أم إلى الغداء. فقال إني صائم فقال له النبي هذا الحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم. ومعنى وضع ماذا رفع ورخص واضح عن المسافر الصوم وشطرة الصلاة يعني القصر وعن الحبلة الحامل والمرضع الصوم. وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع بدل الحبلة الحامل هو صحيح ثم ذكر حديث سلمة بن الاكوى قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام من أخر يريد الله بكم اليسر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طيب. قال هناك كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها ما الآية اللي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقول الله وأنت صوم خير خير لكم وعن عبد الله والحديث في البخاري وغيره وعن عبد الحمال بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث السلامة السابق وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم فأثبت الله صيامه أي صيام رمضان على المقيم الصحيح ورخص فيه لمن للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام هذا الحديث المختصر فيه جملة حديث ماذا حديث الباب وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة لأن من الصحابة من ادعى أنها منسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينه رواه البخاري وفي لفظ عند الدار قطني والحاكم الصحة رخص للشيخ الكبير أي يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه ثم ختم بحديث إكرم عن ابن عباس قال أثبتت للحبلة أي ما التي أثبتت الآية وهي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من عباس يرى أنها أثبتت ماذا الحبلة والمرضيح فهم الذين يطيقونه. طيب حديث الباب دليل على مسائل أولها يقال إن أول ما نزل في الصيام في شأن صيام رمضان كما ذكرت قول الله تعالى يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم إلى قول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فصار المسلمون ماذا مخيرين بين في اول امر بين الصيام وبين الفطر اول امر اول ما نزل الصوم مع ايجاب الفديه على من يفطر وهي طعام مسكين عن كل يوم لحديث السلام ابريلك وعلي ذكرنا فلما نزلت الايه التي تليها في قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم نسختها فالنسخ ثابت في انتبهوا معي ابن عباس يقول ليست منسوخة. طيب كيف الجواب نقول فالنسخ ثابت في حق من في حق المقيم الصحيح ليس المسافر ولا المريض فإنه إن شهد الشهر مقيما صحيحا ماذا وجب عليه الصوم فهي في حقه ماذا محكمة أما الشيخ الكبير الهرم الذي يشق عليه الصوم والمريض الذي لا يرجى زوال برئه والعجوز الكبيرة جيد الذين يشق عليهم الصيام فلا يوجد في الآيات نسخ في حقهم فلهم أن يفطروا ولا قضاء عليهم وعليهم ماذا الفدية فيطعموا عن كل يوم مسكينا إذن هل الآية منسوخة من عباس يقول ليست الآية ماذا منسوخة وهي محكمة محكمة في حق من في أن الشيخ والشيخة والمريض والحبلة وماذا والمرضي عنهم ماذا لهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ماذا مسكين لكن هي محكمة في أي شيء كذلك أو منسوخة في أي شيء لا منسوخة في أي شيء فمن شهد منكم الشهرة في اليسر في المقيم القادر فإنها منسوخة في حق أعيد لتتضح المسألة الآن الله قال يا أيها الذين لا كتب عليكم الصيام جيد قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فنزلت هذه الايه فماذا فهم الصحابه بامر النبي انهم مخيرون من شاء صعب ومن شاء افطر فماذا فعليه الفديه ثم قلنا جاء قول الله نزل قول الله فمن شهد منكم الشرف الاسم هذا ما صورته صوره نسخ ما النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه متاخر فهل يعد هذا نسخ لا بس قلنا هذا ليس نسخ فلا كان فيها ماذا نسخا من جهة واحكاما من جهة محكمة في أي شيء أن الحبلة والشيخ والشيخة والحامل والمرضع أنهم ماذا؟ أنهم يفطرون وعليهم الفدية منسوخة في أي شيء؟ في القادر المقيم أنه ماذا؟ الصحيح أنه يجب عليه ماذا؟ الصوم طيب المسألة الثانية الشيخ الكبير والشيخة سياتي سياتي بيا نهايه لكن فهمت سورة النسخ امتصاصه لكام شيء هذي مساله المسألة الشيخ الكبير والشيخه والمريض مرضا لا يرجى برؤه حكمه هو هو هو يجوز له الفطر الثاني يطعم عن كل يوم مسكين الثالث لا قضاء هو لماذا شيخ هو ولا يرجى بروه فلن يصوم واضح؟ نعم طيب المسألة الثالثة حكم الحامل والمرضع دل حديث أنس بن مالك الكعبي حلق وحديث ابن عباس أن الحامل والمرضع لهما ان يفطرا وقد اختلف العلماء فيما يجب عليهما قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد روايته لحديث أنس بن مالك الكعبي والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما واضح وإن شاءته قضته فكان القضاء ليس بواجب ليس بواجب وبه يقول إسحاق وقد فصل بعض علماء تفصيلا في ذلك فقالوا إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فماذا نعم فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب ولا فدية عليهما يقول الترمذي وكذاك القدام قبله بعده لا نعلم فيه خلافة بين أهل العلم لأنهما بمنزلة من لأنهما بمنزلة المريض الخائف على ماذا على نفسه قد حكي لجمع على هذه المسألة طيب وإذا خافت على ولديهما سواء كانت حامل تخاف على ما في بطنها أو مرضي تخاف إن لم تفطر لأنها تتقوى بالفطر على ماذا؟ على الرضاع فخافت على نفسها فإذا خافت على ولديهما فافطرتا فقد اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة أشهرها هذا الحامل من؟ الحامل والمرضع إذا خافت على من؟ على الولد يطعمان ولا قضاء عليهما وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وهو قول لمالك يطعمان ولا قضاء عليهما الثاني يقضيان فقط ولا إطعام عليهما وبه قال عطاء والزهري وابو حنيفة وابو ثور الأوزاعي واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله وضع عن الحبلة والمرضع ماذا الصوم ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليها القضاء وهل عليها الفدية أولا لم يذكر فمسكوت عنه الثالث أنهما يقضيان ويطعمان وهو مذهب من مالك مذهب الشافعي وقول لمالك وهو مذهب الحنابلة ودليلهم مجموع احاديث الباب واضح الرابع أن الحاملة تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم وبه قال الليث وهو مشهور مذهب مالك والراجح والله أعلم وجوب القضاء دون الإطعام لانهما في حكم من؟ بحكم المريض،, المريض وإيجاب الكفارة خارج عن الحكم وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واضح السورة نعم الشيخ كلمة وعلى الذين يطيقونه. يطيقونه. جيد قد يقول قال وعلى الذين يطيقونه يستطيعونه نعم في أول أمر في أول الأمر وعلى الذين يطيقونه يستطيعون الصوم فلم يصوموا فعليهم ماذا فيديا لأنهم كانوا أول أمر ماذا قبل النصر حسنت هذا قول هنا قراءة أخرى وعلى الذين يطوقونه أيله لا لا يقدرون الصوم واضح وهي قراءات مشهورة نعم يطوقونه وذاك أن نقول الصحيح أنها منسوخة في شيء محكمة في شيء لكن أصر الآية ليس منسوخ نعم الآية ليس منسوخة <تصفيق> أي وعلى الذين يستطيعون فدية طعام مسكين <تصفيق> وهذا على القراءه الأخرى وعلى الذين يطوقونه واضح وذاك جاء بعض المن بالآية الأخرى بالقراءة الأخرى واضح وعلى القول بهذا فإنه لم يذكر في السياق الحامل والمرضع واضح وإنما الذي ذكر من المقصود به من كما حياتنا الشيخ جيد وإنما الحامل والمرضع بماذا بالقياس ومع ذلك ابن عباس جيد ابن عباس هو يقول أنها ثبتت في أي شيء أثبتت في المرضع والحبل وهو الذي يقول ليست بمنسوخة وقد يقال وهذا ممتاز اللي خاصة يكون أن مراد ابن عباس بالنسخ ليس النسخ الاستلاحي وإنما المراد به عمم ذلك وهو البيان والتخصيص واضح شيخ موجود كنت بذكرنا كنا لدقة ابن عباب يقول بعض وعما ليس مراد النسخ باستلاح المتقدمين هو النسخ المعروف رفع الحكم بحكم شرعي آخر متراخن عنه. لا ليس مراد هذا وإنما المراد به أعم واضح وهو المراد به ماذا البيان والتخصيص ولذلك بعض العلماء يرى أن بعض كلام المتقدمين لما يطلقون النسخ لا يراد به النسخ الاستلاحي وإنما يراد به النسخ بمعنى البيان وماذا والتخصيص لا. واضح إخوان إذن الراجح والله أعلم جيد أن الحامل أن الشيخ نبدأ بالشيخ الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة جيد الذين لا يطيقان الصيام ولا يرجى زوال عذرهما برؤهما أن عليهم ماذا أن لهم أن يفطر وعليهما الفدية ولا قضاء طيب الثاني المرضع والحامل أنهما إذا خافت على نفسيهما عليهم ماذا القضاء طيب إذا خافت على ولديهما من علماء من يقول عليهم القضاء وماذا والإطعام لهم الفطر عليهم القضاء والإطعام وقلنا لعل الأقرب استواءهم كلهم أنهم ليس عليهم ماذا؟ الإطعام نعم نعم الباب الذي يليه قال رحمه الله باب قضاء رمضان متتابعاً ومتفئر الترمذي رحمه الله يقول عن مالك من أنا استذكرت لا يعرف لمالك في كتب في حديث سنة إلا هذا الحديث وبعضهم يقول له حديث آخر نعم قال رحمه الله باب قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً وتأخيره إلى شعبان قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدار قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخرى متتابعت فسقطت متتابعات رواه الدرقني وقال اسناده صحيح قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة قال رحمه الله ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح, ثم ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا ورواه الدارقني عن, عن أبي هريرة من قوله وقال إسناد صحيح موقوف قال رحمه الله وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا وإسناده ضعيف قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم, أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه وليه رواه ابو داود من باب تاكيد المساله الجمهور ماذا يقولون يقول ا هي انها ماذا منسوخه في اول فرض الصيام من شاء افطر واطعم ثم ماذا بعد ذلك جاء ماذا فمن شهد منكم فاعتبروها ماذا نسخ فهذا راي ماذا الجمهور ابن عباس ومن معه من العلماء يقولون ماذا ليست بمنسوخة ومعنى أنها ليست منسوخة, منسوخة أن ابن عباس يرى الآية ليس فيها نسخ بل هي محكمة في حق من؟ في حق من يشق عليهم الصيام الكبير والشيخ الذي لا يرجع ويقاس عليهم من الحامل والمرضي طيب الباب الأخير باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان أقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان جواز ماذا أن يكون رمضان وماذا متراخياً قضاء رمضان متراخيا عن رمضان وأنه لا يجيب فيه التتابع وأنه يجوز بتأخيره إلى أمد شعبان واضح ثم ذكر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدار قطني من حديث سفيان بن بشر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر والحديث لم يسرده غير سفيان ابن بشر وهو مجهول وقد صحح الحديث ابن الجوزي وعله جماعة من علماء كابن القطان وعله عبد الحق بسفيان قالوا فإنه غير معروف الحال فالحديث ضعيف الحديث ضعيف قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق أي, أي شيء القضاء لقول تعالى فعده من أيام أخرى الحديث خرجه البخاري معلقا وقد وصله قبله مالك في الموطع وعبد الرزاق وصله كذلك والبيهقي قال الحافظ معلقا على وصل مالك هكذا اخرجه منقطعا مبهما والحديث خرجه البخاري في باب متى يقضي قضاء رمضان ثم ذكر حديث عائشة قالت نزلت وهذا الحديث حديث من عمر دل على أي شيء على أنه يقضى رمضان ماذا مفرقا وأن التتابع والتفرق ماذا سواء عنده قال ابن عباس لا بأس أن يفرق فهو جواز الجواز ماذا التفريق ثم ذكر حديث عائشة قالت نزلت عدة من أيام أخرى متتابيعات فسقطت متتابيعات رواه الدار قلتني وقال إسناده صحيح نزلت عدة من أيام أخرى متتابيعات فسقطت متتابيعات يعني أنها نسخة أنها نسخة قراءة متتابيعات هي من ماذا من قراءة من ابن مسعود من قراءة ابن مسعود وهي قراءة ليست متواترة ليست متواترة ولا مرفوعة وقد أخبرت عائشة ماذا بسقوطها فقد هل هي قراءة تفسيرية أو هي قراءة ماذا منسوخة قراءة منسوخة وهي دليل على أي شيء على جواز التفريق على جواز التفريق وعن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة والحديث كما ذكر في كتب السبع قيل في رواية لماذا للشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد قيل إن قوله وذلك لمكان رسول الله قيل إنها ماذا مدرجة من الروات وليست من عائشة رضي الله وليست من عائشة واضح لكن دلت أحاديث أخرى على أنها ماذا أن عائشة ذكرت العذر وهو اشتغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويروى هذا وهذا الحديث على اي شيء حديث عائشه جواز التراخي وجواز التفريق جواز التفريق ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مريض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصوم حتى ادركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكين الحديث ضعيف رواه الدار عن على أبي هريرة من قوله وقال اسناده صحيح وموقوف نعم فإنه ضعيف جدا في عمر بن موسى كان يكذب وقيل وكان يضع الحديث فالحديث ضعيف ماذا حديث ضعيف جدا مرفوعا جيد بل قيل موضوع أما موقوف فهو مروي عمن عن من أبي هريرة ثم ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وإسناده ضعيف نعم. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوفا ولا يصح ماذا ولا يصح مرفوع قد أخرجه ابن ماجه كذلك فلا يصح إلا موقوفا وعن ابن عباس قال وهو دليل على ماذا هذا الحديث دليل على أي شيء على أما أن من ترك ماذا الصوم ولم يصم أن عليه حتى أدرك رمضان آخر أن عليه الإطعام أو مات أن عليه الإطعام على وليه الإطعام وعن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم وطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاء قضاء عنه وليه رواه أبو داود والحديث حسان هذا الحديث علي مسألة الحديث الأخير وهو أن من مات ولم يصم ماذا وطعم عنه،, عنه وليه وهل يقضى عنه لا يقضى النذر يقضى عنه النذر يقضى عنه طيب أحاديث الباب فيها مسائل اولا طبعا ننتبه وحيانا نقول أحاديث الباب دليل على مسائل وحين نقول أحاديث الباب فيها فتختلف السورتين طيب الأولى جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة وأنه أي القضاء موسع الوقت وهو قول الجمهور من العلماء واستدلوا بعموم قول الله فعدة من أيام أخر حيث لم يعينها هذه الأيام الشارع ولم يقيدها بقيد فمن قيدها بأنها على الفور فقد تحكم في النص يعني وحديث عائشة وإن لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا لا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أزواجه ينفردن بارائهن في مثل هذا الأمر الضروري المهم عائشة متى كانت تقضي تقضي في شعبان فدليل على جواز ماذا تأخير قضاء رمضان إلى إلى شعبان وكأن قال الشعبان لتجعل أن الأمد إلى متى هو واجب موسع إلى متى إلى إلى رمضان ويتضيق في أي شيء يتضيق في شعبان وذهب داود إلى وجوب المبادرة في ثاني أيام شوال وأن القضاء على الفور وأن من لم يفعل فهو آثم ولا شك أن حديث عائشه يرده فعائشة التقضي في شعبان طيب نرجع للمسألة الأصلية هل الأمر على الفور أو على التراخي عند الأصوليين على الفور إذا جاء أمر من الشارع فالاصل أنه على الفور واضح طيب ما الذي صرف هذا الأمر فعدة من أيام أخر يفسر فعل عائشه وأن فعدة من أيام أخر مطلقة نعم هي أمر والأمر على الفور لكنها جاءت ماذا مطلقة هنا واضح وإلا في الاصل أن الأمر على الفور. ماذا مرت هذه المسألة الأصولية؟ مرت الحج الآن. الله يقول وإن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل يعني وجب الحج. وقال نبسم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. هذا أمر. طيب بلغ الإنسان خمسة عشر أو بلغ بعلامة من علامات البلوغ. فهل يجب عليه الحج على الفور أو على التراخي؟ إذا قلنا الأمر على الفور. فيجب من حين يبلغ ويكون قادر مستطيعاً أن, أن يحج وإن قلنا أنه على التراخي والصواب أنه ماذا؟ أنه الصواب على الفور وكذلك سائر الأحكام فأوامر الشرع الأصل أنها على الفور ووجوب المبادرة بها إلا أن يدل دليل على أنها على التراخي مثال من فتته الصلاة فالأصل أنه يجب عليه ماذا؟ القضاء من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك فليصلها امر فهل القضاء على الفور أو على التراخي على الفور طيب ما الذي يجعل الانسان يؤخره ان هذا الواجب واجب موسع له امد فيجو فيجوز في ماذا في الامر الذي ظاهره انه على الفور يجوز اذا كان الشارع وقته بماذا بوقت موسع بوقت ماذا موسع نعم طيب المسألة الثانية استدل الجمهور بحديث عائشة على أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثاني وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف القائلين بأن القضاء على التراخي وأنه لا تشترط المبادرة ما الدليل؟ لا الدليل لماذا نصت عائشة على شعبان؟ لو لم يكن ثمة فائدة وحكم لما قالت إيش لما بينت أنها تقضي في شعبان فدل إرادها على أنها تقضي في شعبان أنها ماذا أنه لا يجوز التأخر عن شعبان واضح لما كان لذكره فائدة المسألة الثالثة الجمهور على أن التتابع في قضاء الأيام غير واجب بل يجوز التفريق لحديث ولأثر وللاثري عباس ولان الايه مطلقه في وجوب القضاء لا في وجوب التتابع فعده من ايام أخرى لم توجب التتابع وهو ظاهر الصنيع الامام البخاري في الصنيع في ترجمته في الصحيح يقول القرطبي في المفهم وكافه علماء الامصار متمسكين بإطلاق قوله تعالى فعده من ايام أخرى والتقييد لا بد فيه من دليل ولا حجة في قراءة متتابعات إذ ليست تلك الزيادة بقرآن متواتر ولا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بها ولا هي محمولة على أنها من تفسير ابن مسعود لرأي رآه وإن كان كما ذكرنا أن بعض الظاهرية ذهب إلى وجوب ماذا التتابع وهو مروي عن جماعة من الصحابة من الذي روي عن وجوب التتابع روي ابن عمر في روايه وعلي وروي عن الحسن والنخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير وهو قول الظاهرين يجب التتابع لا شك أن الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجب التتابع رابعا استحب الجمهور القضاء على الفور واستحب التتابع استحب أن يصوم من ثاني يوم قضاءه ويستحب أن يكون ماذا متتابعا لكنه استحبابا ليس وجوبا لبراءة ذمة المكلف ولأن المبادرة بامتثال أمر الله مستحبة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم خامسا من أخر القضاء وهو قادر حتى أدركه رمضان آخر فروي عن ابي هريره وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين أن عليه القضاء والفدية عن كل يوم إطعام مسكين وهو قوله عطاء والقاسم والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله الجميع وكذلك سحاق بن واستدلوا بما روي عن أبي هريرة وبما روي عن ابن عباس وإن كان موقوفا عليهم إلا أن له ماذا إن له حكم ماذا الرف أن له حكم الرف ولم يعلم لهم مخالف لم يعلم لهم مخالف في ذلك واختار أبو حنيفة أنه, أنه ليس عليه ماذا إلا القضاء ولا اطعام عليه ولا إطعام عليه وشذ قوم فقالوا يطعم ولا يقضي هذا الشذوذ هذا الشذود المسألة السادسة دل حديث عائشة على أن المرأة لا تصوم القضاء استدل به من قال أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد يعني حاضر واضح إلا بإذنه الا إلا بإذنها، إلا أن نحن نقول القضاء، فريض القضاء، ها؟ يعني عبارة صليبية، إلا أن يتضيق إلا أن يتضاق الوقت وجب عليها، طيب؟ وقال بعض المالكي لها أن تصوم بغير إذن زوجها في الفرض، لأنه واجب، فلا يلزم اذنه والعدل الأقرب. أنها تستأذنه حتى في الواجب وأما التطوع فليس لها أن تصومه ز... وزوجها تصوم ماذا شاهد حاضر إلا باذنه سابعا استدل بحديث, عايش بحديث عايشة على مسألة وهي حديث عايشة لم تكن تقضي إلا في شعبان لا لا مسألة فقهية عايش غمر يعني جواز صيام, صيام النفل قبل القضاء جواز صيام النفل قبل القضاء ما وجه الدلاله قالوا كيف تترك عائشه صوم عرفه وصوم عاشوراء وصيام بعض الايام الفاضله من شوال يبعد ان تترك هذه الايام واضح فيقال الجواب عليك لعلها تركتها لاي شيء في حال حياه النبي لاشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم شغل أعظم شيء ان تقوم ماذا بشغل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال كذلك أن هذه الأيام إنما استحب صيامها متأخرا مثل عرفة وغيره وقد يكون استحباب صيامها جاء ماذا متأخر ولذا فالراجح والله أعلم أنه لا يجوز تقديم النفل على الفر فلا يشرع المرأة في صوم مثلا أو الرجل حتى لا يشرع في صوم الست من شوال حتى ماذا حتى يقضي الواجب عليه حتى يقضي الواجب عليه ولا يشرع في سائر ماذا القضاء حتى ماذا أو لا يشرع في سائر النوافل والتطوعات من الصوم حتى تبرع ذمته من ماذا من الواجب عليه يبقى صورة قد يقال في تقديم النفل على الفرض ما هي إذا ضاق على المرأة في شوال إذا ضاق عليها ماذا صوم ست إما لأنها نفسها أو حيضها طويل فنقول ماذا قد يقال في هذه الصورة لها أن تقدم فقط واضح فهي ذات عذر هي ذات ماذا عذر صورتها امرأة نفسها إلى يوم مثلا في رمضان نفست في يوم العاشر وتطهر في يوم العشرين من شوال فلم يوقع معها إلا عشرة أيام فلم تستطع أن تقضي عشرين يوما نقول ابدأ بالأربعة الأيام فقضيها ثم ابدأ في ماذا في التطوع واضح الصورة نعم وكذلك الحائض من كانت تحيض مثلا أكثر من عشرة أيام طيب المسألة الأخيرة في حديث الإطعام ما مقدار هذا الطعام صاع ولا مد لا مد الصواب أنه مد طيب ما مقداره بواقعنا المعاصر الآن المقدار أن يطعم ماذا فقيرا طعاما فلو قلنا مثلا غداء جيد لشخص واحد أجزاه ذلك طيب وغالب الإطعام أنتم يا إخوان غالب إطعام يكون من ماذا الآن من ماذا من الأكل الذي ماذا تعرف الناس عليه مثلا في وجبة ماذا الغداء هل قائل أن يقول أن يطعم ما أفطر عليه أو تعشى يعني نقول لا أصلا يطعم من أي شيء طيب لماذا خصصنا بالغدا لأنه هو الطعام الذي يعتمد عليه واضح وهو الطعام لماذا الذي يعتمد عليه طيب نقف هنا طيب عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن نقضي إلا في شعبان جيد ذكرت لكم أن قولها إلا في شعبان تنصيص على ماذا تنصيصه دليل على ذكر ماذا أنه لايج أن أنه واجب موسع إلى حد ماذا؟ إلى حد رمضان. طيب من ترك ودخل عليه رمضان الآخر جيد وأكثر من رمضان ما الواجب عليه؟ نسأ أنساء مفرط أو مرا فرطت؟ هذا السؤال العنف. أحيانا تقولي أربع سنين خمسينين ما قضيت. هل تجب فدية واحدة أو عن كل يوم فدية؟ الصحيح أن تجب عليها الفدية بقدار بقدار أيامها واضح؟ فلو مثلا في كل رمضان عليها صيام سبعة أيام حيضها وقالت انني أربع سنوات. فنقول سبعة في أربعة كم ثمانية عشرين فكأنها تطعم كم ثمانية وعشرين يوماً. عن كل يوم مدة من طعام. <تصفيق> هذا مثل ماذا الشيخ سامتيه؟ تركت اللي القضاء. هذا قول لكن يشكل عليه الآثار الواردة عن الصحابة. لا لكن موقوفي صحيح أحد الموقوفات صحيح واضح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم نعم. وقد يقال أن يعني عدم الإجاب شيء يجعل المرأة تفرط في ذلك واضح هو الرجل لكن إجابه ماذا الفدي عليه قد يجعله يجتهج في القضاء نعم لا شك نعم يأثم الصواب إذا قلنا هو واجب موسى يجوز له التراخي وليس على الفور ويجوز مفرقا ثم اخره عاما كامل وهو قادر لا شك انه آثم لماذا هو مثل من تذكرون اناقس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس على النائم عذر انما العذر ماذا اللوم على من من ادرك الصلاه الاخرى فمثل من ادرك رمضان ان صح القياس هنا بعضهم على ما يقول شيء خسارة من قائدتهم الطريدة في كل من تعمد ترك واجب قادن عليه فيعاقب به إلا في المال في المال لأن المال حق الناس وليس حقه واضح فلا يقال ترك الزكاة فيقول سقطت عنه معاقبة الله نقول لا تؤخذ وشطرا من مالك كما مر معنا واضح لا بالنسبة للنساء ما استطاعنا إلا بعد رمضان الآخر خليت إضاعة ثمن السؤال أي لا, لا لا خلاص هذه معذوره عند بعض العلماء لأنا قلت قادرا لو أن رجلا أو امرأة أخرى حتى دخل رمضان القادم ففيه الفدية والذي كنت ذكرته لو تساهل وترك سنوات فهل تكفي عامنا قل لا بمقدار ما ترك الصواب واضح يجب عليها هذا فقط إذا افترضنا مثلا كل سنة كانت تترك سبعه أيام من حيضها ولا تقضيها وتجمعت عليها بعد أربع سنين خمس سنين فما الواجب عليها لا شك القضاء واجب في ذمتها لكن نتكلم عن الطعام تطعم بمخدران كل يوم واضح نعم لا يجب عليه القضاء صحيح أنه لا يجب عليه القضاء مدام الشيخ سأل يقول من ترك صوم رمضان سنوات طويلة عامدا عالما هل يقضي قد يقال بعدم وجوب القضاء عليه جيد قد يقال حتى الفداء للناس بعضهم قد بعض ما يناقش في مساله اسلامه من عدمه واضح صو من الليل، إيه، ناز تستقع راجح إن شاء الله وعليه راجح، طيب، طيب، في شيء، صلى الله يعلمنا وإياك العلم النافع ويرزقنا وإياك من الصالح نجعل اجتماعا اجتماعا مرحوم وتفرقنا بعده تفرقنا مسوم اللهم بعلمك الغيم وقدرتك على الخلق حينا ما علمت الحياة خير لنا وتوفنا إذا علمت الفات خير لنا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لمدة الحق في الغضب والرضا ونسألك اللهم نعيم لا ينفد قرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدات مهتدين اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أننا نعوذ بك من الشر ما علمنا ومن شر ما لم نعمل يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صور إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم منصر إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم منصر إخوان المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل الموحدين وكل أهل السنة يا ذا الجلال في كل مكان اللهم كلهم في كل مكان اللهم كلهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انجل المستضعفين من المسلمين في سوريا اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في سوريا اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم اجعل امره في سفاد وشأنه في وباد اللهم دمره تدميرا اللهم دمره تدميرا اللهم انزل عليه رجزك وعذابك الها الحق اللهم أنزل عليه رجزك وبطشك وعذابك الها الحق اللهم انزل عليه رجزك وبطشك وعذابك اله الحق يا ذا الجلال اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا, يا منان ويا بديع السماوات والارض يا منان ويا بديع السماوات والارض يا منان يا بديع السماوات والارض <ولء> اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنة تدار الخلود اللهم إنا نسألك الجنة دار الخلود اللهم من نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك لنا ووالدنا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم من نسألك الفردوس الأعلى اللهم من نسألك الفردوس الأعلى اللهم من نسألك الفردوس الأعلى اللهم, اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقوتنا وأسواتنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا